اخترت بتوفيق الله تعالى أن يكون موضوع حديثنا في هذه الليالي العشر المباركات وإن كانت الليلة دي لسه مش من العشر الليلة دي ايه متممة للعشر اللي في النص يعني إحنا النهاردة بنسخة كده يعني الليالي العشر هذه اخترت لها عنوانا إن شاء الله كما تعودنا في كل عام إذا أراد الله هذا العنوان بتاع اللقاءات اللي التي نأخذ فيها إن شاء الله عز وجل دقائق معدودات وما قل وكفى خير مما كثر وألها إذا أراد الله عز وجل حسن الختام لعبد هيئه ووفقه لذلك إذا أراد الله عز وجل حسن الختام لعبده هيئه ووفقه لذلك وإذا أراد له سوء الختام هيأه ووفقه لذلك فنسأل الله أن يحسن خواتمنا وأن يجعلنا من أولئك الذين ينطقون بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسن الختام يحتاج لعدة أمور حتى يوفق العبد إليه ويهيأ له الأمر الأول الابتعاد عن المعاصي الأمر الثاني التوبة منها الأمر الثالث الاقبال على الطاعة وفعل الخير الامر الرابع المداومه على هذه الثلاثه في حال جيده حتى ياتيه الموت وهو على ذلك يبقى الامر الاول الذي يوفقك ويهيئك لحسن الختام الابتعاد عن المعاصي عندك اي شيء سلبي تخلص منه طيب الابتعاد منه ما يكفيش لوحده لازم نشيل السبقه اللي موجوده ما أنا ممكن ابتعد ما اعملش الغلط بس ما زال متسجل علي نقطة سودة اعمل ايه امسحها ايه الاستيكة اللي تمسح النقطة السودة بعد ما بعدت عنها التوبة يبقى الابتعاد عن المعاصي رقم واحد اتنين التوبة منها تلاتة طيب طالما انت تربت السيئات تسيب المساحة فاضيه ما ممكن ترجع تاني نفسك الا لم تشغلها بالحق شغلاتك بالباطل فانت اقلعت عن عاده سيئة شوف البديل الحسن وهو الاصل حتى يغنيك عن الحالة السيئة يبقى ياتي الامر الثالث من الامور اللي توفق لحسن الخاتمه الاقبال على الطاعه وفعل الخير طيب ابتعدنا عن المعصيه وتبنى منها واقبلنا على الطاعه لحد متى سنه اثنين؟ ثلاثة؟ في ناس بتقع بعد شهر بيرجع تاني للمعصيه ويسيب الخير لا علشان توفق للخاتمه الحسنه المداومه على هذه الثلاثه اللي هي الابتعاد عن المعصيه التوبة الاقبال على الخير المداومه على هذه الثلاثة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فإذا أنت فعلت هذه الثلاثة هيئك الله عز وجل للمداومه إن تصدق الله يصدق الله عز وجل فلو صدق الله لكان خيرا له وده مفات حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ده فيه ثلاث كلمات هي المفاتيح ارجو من حضرتك تركز معي فيها الحديث ده ورد من روايه عمرو بن الحمق الصحابي رضي الله عنه ومن روايه انس بن مالك ومن روايه عائشه رضي الله تعالى عنها ومن روايه ابي عنبه الخولاني كل هؤلاء صحابه شوف بقى الحديث بيقول ايه اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله خلاها بتخفيف السين عسله في روايه ثانيه اذا اراد الله بعبد خيرا غسله في روايه ثالثه اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله شفت الثلاث كلمات انا هرتبهم الترتيب اللي احنا قلناه اذا اراد الله بعبد خيرا غسله 2 اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله 3 اذا اراد الله بعبد خيرا عسله قالوا يا رسول الله وما غسله قالوا يا رسول الله وما استعمله قالوا يا رسول الله وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه أو ثم يأتيه الموت وهو على ذلك في روايه ثانيه يفتح الله عز وجل له عملا صالح بين يدي الموت فيرضى عنه جيرانه في رواية ثانية يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي الموت فيرضى عنه من حوله في روايه تانية يفتح الله عز وجل له عملا صالحا فيرضى عنه سبحانه وتعالى ده الترتيب المنطقي شفت غسله يعني غسله الغسل ده عادة بيبقى عشان التطهير والتطهير محتاج حتيه نزيل الوساخة ونحافظ بعد كده على الثوب بقى عشان يفضل ايه؟ ببريقه ولا معانه. فغسل الله عز وجل لعبده أن يبغضه في المعصية أن ينفر قلبه منه يكرهك في المعصية زي ما أنت حبيتها والفتها تخيل واحد كان بيشرب الدخان وتركه، ويعني بيجيب سرطانات العياذ بالله بعد كده تيجي تقول له أسجارة بكراها لو سمحت دخن بعيد ده اللي كان بيحرق البتين في اليوم قبل كده سبحان الله أراد الله بيه خيرا غسله في واحد كان بيتكلم في سيرة فلان وفلانة والتليفونات شغالة يلاقي حد يتكلم بعد ما يتوب من الغيبة والنميمة من فضلك لو تكلم في سيرة حد روح مكان تاني من فضلك عايز تكلم اتكلم بالخير سبحان الله غسل ربنا غسل لسانه وغسل قلبه من حب المعاصي وإلف المعاصي والميل المعاصي وطهره منها طيب انت عندك أرض طيبة بقى استخدمها بقى يقوم يقول لك استعمله إذا اراد بعبد خيرا استعمله بعد ما ينظفه يستعمله بقى في, في الطاعات بعد ما كان في الغيبة والنميمة والقل والقال بقى في ذكر الله والأمر بمعروف وانه يعني المنكر والدلال على الخير ونصح المسلمين وتعليم الناس طيب بعد ما كان بيألف المعصية بعد ما كان بيروح المكان اللي فيه المعاصي ويسفر له أو ياخد خطوات له لا بقى يروح المساجد ويروح مجالس العلم ويروح دور الأيتام ويروح التنمية ذاته وقدراته في دورات معينة سبحان الله استعمله طيب تجي الرؤية الثالثة لو واحد بقى غسل وطهر وتخلص من حياته السلبية للناس كانوا مع في عناء منها وهو كان في عناء من نفسه الناس منه في عناء وهو من نفسه في عناء لو اتغير ويقول لك فلان سبحانه مغير الأحوال ده فلان اتغير ويبصوا يلاقوا في الشر انقلب 360 درجة بعد ساعف في في الخير فيقوم الناس ينطأوا بقى بالثناء الحسن يقول لك سبحان الله فلان ده لو شفته من سنه ولا من خمس سنين والله كنت تقول شريك ابليس في المعصيه كنت تقول مندوب ابليس كنت تقول اعوذ بالله يا يكفيكوا يكفك شر مش عارف الايه لكن دلوقتي يتحط على الجرح يقيم دلوقتي ربنا يحميه ربنا يكرمه هي دي عسله عسله يعني ايه يعني جعل سيرته بين الناس ثناء ومدحا وحمدا طيبا شفت الترتيب المنطقي إذا أراد الله بعبد خيرا غسله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. عرف عسله دي يعني بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يعني ود محبة في قلوب الخلق. ينطقوا بالشهادة عليه. طب ومين بقى اللي حيثن عليه اللي ملزمينه، جيرانه، من حوله؟ فبعد ما كانوا يفتحوا الباب ويبصوا الحمد لله فلما بيطلعش اقرب بسرعه انزل من الع... لو لو راكب الاسانسير يقول يا ربنا يسر الاسانسير هيقع الاسانسير ما هو معاصي بقى شوك العزم لكن دلوقتي اهلا في اتفضل لا والله تعالى كده ينطق الناس عليه بالخير يرضى عنه من حوله فاذا رضي عنه جيرانه ورضي عنه من حوله ونطقت الsnsه الناس بالثناء عليه لطاعته وايجابيته فان الله عز وجل يرضى عنه سبحانه وتعالى ده خلاصه الله عز وجل اذا اراد الله بعبد خيرا غسله واستعمله وعسله قالوا وما غسله وما استعمله وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه او يفتح له بين يدي موته عملا صالحا حتى يرضى عنه جيرانه ومن حوله حتى يرضى عنه الله عز وجل بس خد بالك ممكن واحد يسالني يقول لي مش أنت بتقول في قضاء وقدر وربنا كتب علينا كل شيء آية حلو كتب كل شيء بس أنت اللي اخترت أنت اللي اخترت وإلا ما كانش يبقى فيه لازمة في التكليف هو لو أنت بتقول المكتوب على العين لازم تشوفه المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يعني معناها الزاني مكتوب عليه بزاني والعاصي مكتوب عليه بعاص والمصلي مكتوب عليه بالمصل يبقى ما كانش في جنة ونار بقى يبقى ربنا هو لا خد بالك فلما زاق أزاغ الله قلوبهم يب... لما أزاغ الله قلوبهم بناء على على زيغهم فأما فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر طيب بنو اسرائيل ربنا لعنهم ليه فبما نقضهم الحيثياته فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه شوف ازاي يبقى الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسناتا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يبقى اللي أنت بتمشي فيه بتختاره ربنا بيفتح لك الطريق عايز شر طريق الشر هو عايز خير طريق الخير هو بس خد بالك طريق الخير ما يثبتش فيه غير الرجاله حفت الجنه بالايه بالمكاره طب النار اي واحد عايز النار سهل خد نار زي ما انت عاوز سهله النار طريقها سهل حفت النار بالايه بالشهوات المعاصي مش عايزه شغل هي المعصيه الواحد يخلع الحذاء ويشمر هدومه ويجري في المعصيه انما الجنه لها تمن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا فليعلمن الله الذين آمنوا ولاعلمن المنافقين فليعلمن الله الذين صدقوا ولا ولاعلمن الكاذبين جب أنا أقول لك في النهاية إذا أراد الله بعبد الخير آخر نقطة حلها عند ابن رجب الحنبلي الإمام الكبير والله العظيم ده سر خطير صراحه لا يؤتيه الله الا عالما ربانيا بيقول حكايه سوء الخاتمه وحسن الخاتمه دي اكيد وراها سر عرفت السر حاجه اسمها الدسيسه الدسيسه ديا هي اللي تخلي النهايه تبقى سيئه او حسنه يعني ايه الدسيسه في حديث رواه امام احمد هو من روايه سيدنا انس في نفس النص اللي احنا ولايه اذا اراد الله بعبد الخيرا استعمله النبي عليه بيقول ايه لا عليكم لا عليكم الا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بماذا يختم له لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بماذا يختم له يعني ما تلاقي واحد ما شاء الله صلى وحج وبر والدين واعمل خير ما تعجبش بعمله قوي الاعمال بالايه بالخواتيم الاعمال بعسله بغسله باستعمله طيب يقول لك فان العامل فإن العامل يعمل مده من عمره او برهة من زمنه بعمل اهل الجنة ثم يتحول عنه الى عمل اهل النار وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار برهة من زمنه بعمل اهل النار ثم يتحول عنه فيعمل بعمل اهل الجنة وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قال وما استعمله إلى آخر النص الدسيسة إيه ابن رجب بيقوله هي اللي خلى واحد كان شغال في الخير وفجأة بنبص لأينا الخاتمة بقت سيئة وواحد كان شغال في الشر والمنكرات وفجأة لأينا الخاتمة بقت حسنة سنة 2-3 يوم 2-3 قال لك الدسيسة اللي كان بيعمل الخير فيما يبدو للناس من بره والله والله ومن جوه يعلم الله أي من جوه يعلم الله ضد سيسا كان هناك ذنب يعتاده يعتاده بعيدا عن عين الناس فهذا الذنب صار سرطان عمله الصالح فما زال يأكل فيه حتى فني عمله الصالح فختم له بالشر الثاني بقى اللي بيعمل الشر فيما يبدو للناس احنا شايفينه منكرات ومش عارفينه لكن عنده عمل صالح يخلص لله فيه بنو بن ربنا في عمل صالح معين عمل دقيق عمل خير الله اعلم بيه ممكن يكون زي بر الوالدين ممكن يكون زي اللي سب انت عمه في الحرام ممكن يكون زي اللي بدي اجره الناس تالت ومتلت ممكن واحد بيرعى اسره يتيمه ما حدش واخد باله منها اي عمل خير رغم انه صغير عمل الخير ده يفضل ينمو ينمو ينمو, ينمو فاي اللي يحصل فينقلب هذا العمل نماءً فيخضر صحراء العمل اللي هي فيختم له بالخير فانظروا رحمكم الله ماذا أراد الله منا ومنكم هل أراد أن يغسلنا ويستعملنا ويعسلنا نسأل الله أن نكون كذلك اللهم اختم لنا بخاتمة الخير يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخاتمة الخير يا رب العالمين وثبتنا على دينك حتى نلقاك وصرف قلوبنا على طاعتك آمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم